وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ سَبْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ بِسِحْرٍ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَأَلْبَنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لأظنك يا كما مشهورا حسبني الصراحه الى ان انتصرن كل عالم لا امن بك مشهورا